فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم الحديث الثاني حديث سيداليه مروي عن الحسن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انا رسول الله رسول كله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وغيري أمرت وحى الله أمري أن أقاتلنا سببك إن الله تغلمه حتى يشدو إنتي كقريام ألا إله مدل آبدا حق حق وصلاحين إلا الله اللهم آهنه وأن محمد نبي محمدنا رسول الله رسولك إله إله إنتي كقريام ويقيم الصلاة صلاة إنتي كأوغيام ويوت زكاة زكاد إنتي كبحين أيام فإذا فعلوا مركي سميان ذلك كافل سوشيغي عصموا مني وإغائلاليين دماعهم بيذيال كودة وأموالهم مليال كودة إلا بحق الإسلام إسلام حق يسمى همهن وحسابهم حساب تودنا على الله اللي, اللي دوشي سيهاتي تعالى الله واصر رئيه رواه البخاري ومسلمي حديث كنوريه حديث سوحل وربي عبدالحمن عبدالله من الخطاب رضي الله عنهما رسول الى الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لي امرت وحى أمر. رسولك وعبد مأمور وعضام اله او الامر اذا امرتينا والله سبحانه وتعالى امرت أمره. فعلك والسكحة. فعلك والسكحة. فعلك والسكحة. أمره. وحى لي امر فاعل فليس خط فاعل ولا قرنه الله سبحانه وتعالى امرت وحى لي ام اقاتلا ما سددنا الله دغلاما حديثان سدويري دقيق الكي وقاعده من قواعد الدين حديث وهي او قاعده الدين كما داويان ان من ما يريكو حديثان روايه بسم تتميد اه او لفظي لفظي كان لكن قدا كدراطه او وحا انس وريو وحوين حتى يشهد لا اله الا الله وان محمدن عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلهنا qiblatana wayna wujhes wa an ya'kulu dhabihatan ayna 'uran khalaq muslimin tuqala ta'raada ka muslimin ta khalaq ay qalen qul ima ku dinati wa inna ta'mu muslimin ta khalaq ay qalen wa an yusallu salatan salatan wayna wa illa اللهم واحا اصولنا ذي وليمات ويقول ماه للمسلمين مسلمين وعليهم واحا نكون ما على المسلمين واحي المسلمين تكون واجبا نواجبكم نو رواية كلا واحا قصوا ناباي وصح المسلم قلت من رواية أبي هريرا أيضنا من رواية أبي هريرا حتى يشد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبيما جئت به وعن مهيم رواية المسلمين وعلى مرور الى اكثر من ايام بي بيني انا جاسم احمد وبما جئت به يدين طلقي فكان حديثي كذا اب ان انا اكل منا وهي ساحت وهي لاي امره داك ان لا دغالمه الى اي الهه تيرجس الاهده وغلانيان انا اي مابين ما انكمينيا ضمان دينته بي إجمع المسلمين وكافر القرآن قد أقوله انتكار هل خرف القرآن كميدة أليف لامي أوليه ما ها وانه أوليه قرآن كافر بالله العديم ويجال لابهما يمقف كان شبت صلاة تكين أيوه سوم أيوه سكين أيوه قرآن كيرسي أقرأ أليف لاميه قليه ديدي لابهما أليف لاميه دي دي خارس وقود قال لما وقود مركة حتى يؤمنوا بي ila ay igaro maaynaan aneega iyada man diinta la wudu nabgo sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar as-Siddiq ta'ala marku la dagaalamay dadkii maariisa markii oo Abu Bakar as-Siddiq khaliifka oo arabti dad kamiduhu ayaa gabal kamiduhu sidii diide ayagu gaaroobi oo waxay raad nabi markuu joogay shikada markuu u dhignay الله to eight hada marigu wabaa shikada asaga gaafay la yiraahdo kadib uu dhamaatay shikada salaad iyo wixii kale aan سورة دقالة ماذا؟ لا إله إلا الله يري لماذا يريد دقالة الوحلى يا أمر إنتي لا إله إلا الله كلييني سوكوس لا إله إلا الله يري ما كنت شوفت أبو بكر ألغوا يري إن الزكاة حق المات إلا بحق الإسلام سوكو بجرته حق الإسلام كيف كميت الزكاة آآ سكادوا وكميت مركاظه بارسول الله لومنا أولي عناقا إق... وحرها دي يديدان وفي رواية الإطالة ضبع راتي الددر sattiiga xariga labada lugo oo go'o xiray waxa wa madintii ay kala ka noqsaareen aniga oo noo aqay qayb looga tageey maaya diin bayda fasu marka waqti tasto oo diinki la bilaabiyo in la lafo way lafo wax laga waxa laga qaabana dagaal taasalada dagaallama yobda ka wax kamid laba misalan farq iyo bahiidho la يا الا الدلوك فقيا ولهي قف واحد الى شرعه وصنع امر الله جل لكنه امر الى الدغاله مثلا فيني وان طائفتان من المؤمنين تتقاتلو فاصلحوا بينهما فان بقيت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبقي حتى تفي الى امر الله بالله كخوله مسلمه استدلال لا سلا way ama bagaal lagu qaan hadhay garow waxa go'an laga dayna laakin qof ka diil la yiraahdo hal la diilo taan ka markuu ka soo gudbayo ka waa laga siina marka qofli gaayayso marxalada ka taro way markaa laga saaro qatli qitaal ma gaayayso haqi way laga fordiyo qati u diidena awl way laga soo dhixiyo marka faaqida ka لكن غيض الوحيد منكر إلا جاي سوريا أمام معروفة جديدين لقصة العمرسيين أمام مركحة قصكستة وديدة واجب واجبات في الشريعة كميت أمصة ليم هذا محرم محرماسة كميت شي حرام هو ظاهرة وليم وانا كتك جديد ام واجب واجبات في الشريعة كميتو كتك وانا لئم هذا جديد laman lo kala qada ile kooxe iyo in fardiye kooxi sabahay sa toos gaash gaursatay hadayhi oo irara anagu se kam oo galin ama anagu salaad mi ogolin an waxeereen anagu se key salaad ba ogolna laakiin soommi way iskaashan duusrin koox wax imam ka muslimiin ta maana shab ka fardiye imam iraa e haqso golaada ana xaran tafay ka tagay waajiba ku laakiin hadhu ser diyeey ser diga wala soo qabana maxkamada islaamka laga yinaa oo samulee haa la marciina la la dagaalana ilaa uu ma hay faaciid ama ma hayse metana sonkii diide toornay tee oo sonkii diide dagaal uu punti islaamku diido xiraanagu kitaabka qowntu ma hayiraan leenahay qabiilka ayaga meesha deegaanka sharcina ma ma maleeyo uleey sharcina ma horeeytay iradan wa bad gale sharcigu wafci aan yahay laakin xiraan ku soconaa duiradan ka dheyda sharcigu ma ma maleeyo deeradan ku faru marka sidaa ka waytimo laakin hadu fardiyey mesela awnta guriga khareesay aanu aadimaay maxkamada qof haq u yeeshay intaas waqta taa khaddu suuqaaga alaay ka garbah xeeladirna fiir in qasabadu sunnaheele dad bari u soo bididay xafsi alaadiga mid ajer laa uu soo meen no mid soo acker kulaheen oo gaar ta kale la soo meena marka asaga dad uu ogolaani marka halala dagaalama ya hal dilisa safar ugu dhixey inumaan waxa laanka qi taalkaas shay waxa lagu banaysay xara ilaala hal dagaalama dilayna nafya maalala albaab inahay mud asal ma maftay maaluhu waxa xaraan albaab wax kema tii xaraan awliya kala dagaalama yiri waxa la banaysay shay wa shi'aar muslim ya gaal ka saaqta hay'adaha shayaadii intee dhageysanina ila araha uu u hor leeyahay dhageysanina gudninku waa waajib sunan ma aha gaashan gur gaalo iyo gaal raa aha uu u hor leeyahay arintaas waxa no waxa weeyaan in ci oo yahay biil ka qaafta iyo gaalo way u hor lahas waa xaraam in arintaas la waa calaamad muslim ya gaal ka saaqta wa aramak muslim ya gar kaasa weena dugato weena wej xakee dhaliil uga tar waxay لا يمكنني أن أصدح بأنه يجب أن يكون قضاء حاروي لا يمكن أن يكون قضاء حاروي هذا العلم يسأل هذا فارتها المتركة قف نفسك كبير ورصولك كبير هو ضروري الذي حارمت هو أنه ضروري أدوك ما تذكرت أدوك ما تذكرت فارتها المتركة وحارم محانا الأمر هي قف تدد عدل جدد محانا الأمر هي قف تدد shay marka sunaad luguma banaytan haram illa ak ila goya asal haram oo laga ah soo oo نبينا راه وا الله انت يفرع انا بطبع ملة ابراهيم حنيف بوخاري مسلم كتب عليهم مش بيدي نبينا راه وا الله ابراهيم واه انا ما نبينا انا تاعنا ما الامر ثم ادي سر بابن لي اديت صحيحه اضرب ثقل ختان لولا غودني ما غبر غودن يا ويل غودن اسكرسنا نيت بور يقفكمتيو طيب المسلمين leeb gudni wayne kulmaan ee gudni guday iyo nit buri qada maya ah adam nit gaala ah haye iyo nit ah di shuruu la hawo muslim sheegay maya marka امرته وحلى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان القا تلنا صدقنا الله دق اللهم حتى يشهدوا ان تقريا لا اله الا الله متب الحق حق الصالحين الا الله اللهم هن وان من حنات النبي المحمد رسول الله رسولك ان يهديك قريا ويقيم الصلاه صلاه بك marka a'maasha faadhirka wa in liimadan ila ay a'maasha faadhirka la aamana ya wa waajib la dagal aan waxa weeyaan laakiin hadiiska waa aamun yurad bihi lkhusus wa aam laakin khas la lichiida oo waxay tahay horta anna sana wax loo jeeda gaalaba aa amma faadhalka lugu seegayo gaalada loo jeeda gaalada باتك إنا الله دقال لنا لليه يواء كو وأبراوك إبن الدقيق الإيد ولذا كف صدق أهل الأوثان كي يمشركين تيالو لكيذا حبيقاتك مركة مركة وقالك أحا أوليك إلا إلا إله إلا الله صدق يهود يكري إلا نصراب يكري مثلا بين لك أهل تطلق لا إله إلا الله, الله. وديدنا محمد رسول الله كو اسلام ما قال كو وحي الله قال مدي سكو دخدي جيري واك وخي وديدنا كو لكن اول هتدوس الله بهتيري الله اكبر انكر حتى لا بما غلطين نورتها حيث لا يرى إلا الله ده وفيش يو جلعي صلاح ما دامس أول له تكريد هادينه مسلم أحاوه الدولي مثلا سيكوري دوره ما بيقوي عاي ما دينه عاي لا طفك نادغ عاي ما دينه عاي أما ملائب تعاي كافر مرتده وهو يهوده يا نصارى بكال قال لي مبابا إلو ضه مملك مرضان إبنك وقسمه معناها سبه خياغ نو دينه عاي قال لي قفك كشك يا قطر حيث هو آيات رأى إنه قال لي قولا بالله وآياتي kum kuntas taziun la taatadru qad kafartum ba'da imanikum marka haduu me ku gaarobay asagoo suuqii tanayo tukayee u shaydii inta kamid ka kurido islamku in ku soo gala inuu ki kalaa u kuridooyay inuu haram ku ايه طالكه غاليه وحا حتى دو وا غاليه غاليه وحا لو دغاي ان تاسيفاي كرا ايمانيا مساله ماركه مهمه ايا مايش اسكوت مساله مهمه ايا هل كسكوت مساله مهمكا وحا يطاهي ابن رجب الحنبلي ومن المعلوم بالضروره وحا ضروره كان لو اوبي او حتى المساله قف كسم مسلم انه اوبيهاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من شاهده يريد دخول في الإسلام أشهدتين فعلا قف كستقو ألي ماذا وش إسلام لماذا ؟ ماذا قال شهدتين لا إله إلا الله محمد رسول الله الدولة مصنوحا النبي قمت إترين وكناد البكيرين بقية سيطالة أين أكوشيك وإن أصلاة بالسقيد وإن أتصوم وإن أتصوم وإن أتصوم ماذا قال شاكين كبس تبوي ريح وقت خلاص مسلم ولدا mark hore a hajiray e sahaba badan laayay marku sheefti بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ما هاتكو سميت لا إله إلا الله قيامة ما كيكو تنظر هاتكو لها من الدونتها لا إله إلا الله وغني رسولك الله تعود ويه إنما قالها تعودا وإسكو جبناي خوفا من السلاح هم كو كعب سناي مركز سلاح فلا شخصت قلبك قلبك سحول دي لا قوة إلي سيادوها وقاتبالينه كعب سينفل ما دا يكوش يا دا إلا أنك هو حمالكو أدوس بوامحة باهرة قل سيد سمعني هذا وهوي مسلمين تواجب وحقوا اني ظاهر كتق اقبلهم ظاهر كتق اسلامي ما طاي ولا اقبلهم حبيب قلبه سيده وافقت سنه الى الله اكتس كان فعل تبدو قلبه سيده سكرسيه الى الله اكتس لكن ظاهر كوينك باش ظاهر كوين, كوين لا حديث تفسر كسيراث حتى انه معلوم من الدين في ضروره محل ما حبيب كانوا له صلاه او يسكره كبدي حنيان ان الله تعلمه ليه حديثك هونه سياله قد كمعين على الهدى سيسيره ادلاء متواقف جاريدانا وحيثو سيالا إلهي لو اتليه النظر و اقبله كليه صلى الله عليه وسلم و ايه حاسد ايه هجب الحنبري معنى عدقه قد كمعين و ايه وحالبو كمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله ضدك إسلام لماذا يكوسه قليين سيدها سانا لك oo islaam ka soo galo hadduu we bara deynti bara lo ogolaama salaad luqata hadduu markeeti salaad yenkeete ga be koohi wala dagaalama soo qonto maxkamadeeyo calaaleeytuko duudidan wala digu fardabii ta duu wala mid marka waxa weeyaan laa ilaaha illallah iyo rasuulka islamka ku soo galay laakin qof kinga ku islamka soo galay ka gabaal haduu waajib waajibati dhaahirka ka tago ama xaraam muharamaa fiiday ka u ان ابن الدقيق العلمي مساله مهم اي الضوابط هيت ظاهرها وها ويان ادلهه هي تسيدان وانا منكم المحققين اي الجماهير تسلف يا غلط في ان الانسان اذا اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه حفي قف او قلبك كغو انثرو او وح ترددك جيرته وتكراوا قدوا و اكو دعوه امتصا كوفلانو موسي كيو و مذهب كح قالوا سنها سلف يقلف فائق قبيح انتسا كوفلان و خدي ديود ديه و خدي متكلمين تو يراغو وجهك و حكو انه بط ادله عقليه ادله عقليه هو انه بط هذيك لمسلم قد تاسر اهل السنه والجماعه تاس ما قبال ادله هو اكيد كما اهم قفكه وقو رعوا اكو توحي كانوا كو ضوافق حقينا قلبك كجسميو او سن كشكسين انت هسه انا كو خليت عقلي كو كيري واجي الله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد